الوحدة الثانية أسرتي وأقاربي الدرس الأول أفراد الأسرة واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور جد جد أب والد أم والدة أخ أخت أحبك أشتاق إليكم أسرة